بيه وصل لتسليم الكثير الباب فاهلا ومرحبا بكم جميعا وقد سلكتم طريقا الى الجنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقه الى الجنه هذه بشره من النبي صلى الله عليه وسلم اهلا ومرحبا بكم أنت في مجال صحنا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عندهم فهذه بشرى عظيم لمن سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم وسار على دربه صلى الله عليه وسلم في ايام من شغل الناس في أمور دنياهم عن امور اخرهم اهلا ومرحبا بكم جميعا فهذه المجالس تحيي القلوب التي تسير الى علام الغيوب سبحانه وتعالى وهذه هي وصايا السلف الكرام لابنائهم فهذا لقمان عليه السلام. السلام يقول, يقول لابنه يا بني. يا بني جالس العلماء جالسوا العلماء <سؤال> وزاحهمهم بركبتيك, بركبتيك فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور العلم كما, كما يحيي الأرض بوابيل القطر يا بني جالسوا العلماء وزاحهمهم بركبتيك فإن الله بر <سؤال> عز وجل يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض بوابيل قطر فالقلوب التي اتصلت بالوحيين بالكتاب وبالسنة لا شك أنها مضيئة بالعلم الذي يشرح الصدور التي قال الله عز وجل عنها أفمن شرح الله صدره للإيمان فهذا الدين وهذا العلم هو سبب في انشراح الصدر بل هو سبب في أن ينال الإنسان الخشية من الله عز وجل قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلم إلى غير ذلك من هذه الفضاء العظيمة العظيم العظيم وقفنا في هذا الكتاب بداية المتفقه عند باب الوضوء ولا شك أن الإنسان لا غنى له عن الفقه فأنت تتعبد لله عز وجل فيا من أردت أن تتعبد لله عز وجل بعبادة فلا بد لك أن تعلم فقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي فلا بد ان تصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم كذلك اذا اردت ان تحج فلا بد أن تحج كما حج النبي الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله خيرا يفقه في الدين بمفهوم المخالفة أن الذي لا يراد به الخير لا يفقه في دين الله عز وجل فكلما فقهت في دين الله عز وجل فاعلم وأبشر أن الله عز وجل أراد لك الخير قال المصنف حفظه الله تعالى باب الوضوء الوضوء في اللغة من الوضاءة والنظافة وفي الإصطلاة يطلق على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغير ذلك من أفعال الوضوء المعروفة والوضوء له فضائل كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينه مع الماء الذي يتساقط منه أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه من الماء إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى نحو وضوء هذا ثم قال من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله عز وجل خطاياه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تستشعر هذه العبادة العظيم منذ نداء الرب تبارك وتعالى لك وهو يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فلا بد أن تستشعر هذا النداء الرباني الذي يلاديك لتقبل عليه سبحانه وتعالى قال فروض الوضوء ستة وكلمة الفرد بمعنى الواجد هذا عند جمهور العلماء فلم يفرق في هذا إلا الإمام أبو حنيفة رحمة الله يعني أما الواجد بمعنى الفرد عند العلماء فروض الوضوء فروض ستة, ستة, ستة, ستة, ستة غسل الوجه, الوجه, الوجه, الوجه, الوجه هذا من فرائد الآن الله عز وجل قال, أعجل أعجل قال أعجل كما سمعتم يا أيها الذين أمنوا, آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وحد الوجه وح هو ما يحصل به, به الموازها, الموازها. فحده طولا, طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقل من هنا منبت الشعر من هنا إلى أسفل الذقل ال هذا حد الوجه طولا ومن شحمة الأذن هذا الجزء إلى, إلى الأخرى, الأخرى هذا, هذا هو حده, هو حده عرضا, عرضاً وتركز, وتركز على هذا, هذا الجزء, الجزء شحمتي الأذني, الأذني فلا بد أن, أن يمسهما المن قوله ومنه المضمضة والإستنشاب طبعا الوضوء, الوضوء كما ورض في الحديث, في الحديث في غسل الوجه لك ان تغسل ثلاث مرات ولك ان تغسل مرة ولك ان تغسل مرتين أعلى الكمال ثلاث مرات وأدنى او أقل الكمال مرة واحدة والمرة الواحدة تجزي أنه غسلت وزهك مرة واحدة هذا أجزائك إن غسلت مرتين فهذه مرتبة أعلى وإن غسلت ثلاثة فهذه أعلى والسنة أن تأتي بهذا مرة وبذاك مرة ولكن تكثر من ثلاثة قال ومنه المظمضة والاستنشاق فالمظمضة والاستنشاق من فرائد الرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فمظمض وقال إذا توضى أحدكم فليستنشق بمن خريه من الماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا هو الراجح, هذا هو الراجح أن المظمضة والاستنشاق من فرائد الرض ليس كما زعم بعض أهل العلم واستدل بحديث العربي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يتوضى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضى كما أمرك الله توضى كما أمرك الله فالله عز وجل أمر بلضوء في آية المائد والآية ليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق ولكن السنة بينت هذا الحك. الحك. والعلماء, والعلماء يقولون تبيين الواجب, الواجب واجب. واجب وجاءت صيغ الحديث كما سمعتم, كما سمعتم من في النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وعليه بصيغة, بصيغة الوجوب قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمن خريه من الماء, من الماء. وقال, وقال إذا, إذا توضأت فمضمر. فمضمر والأمر, والأمر للوجوب كما هو معلوم قوله وتخليل الاصابع علقيط بن صمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلي بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وقال إذا توضات او اذا توضات فخلل اصابع يديك ورجليك فلا بد ان تخلل بين اصابع الرجلين واصابع, وأصابع اليد قوله, قوله مسح, مسح, الرأس مسح الرأس فمسح الرأس, فمسح الرأس أيضاً, أيضا هذا من فرائد الوداء أن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وغسل, وغسل اليدين وغسل إلى, المرفقين إلى المرفقين كما في, كما الآية. في الآية ومسح الرأس من فرائد الوداء وله, وله صورة, صورة معينة, معينة, معينة تكون, تكون هكذا, هكذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم مسح الراصي هذه كيفية مسح الراصي ويجوز لك كنت تلبس عمام يجوز لك أن تمسح عليها ابتداء سن متعمم عمام محنكة فله أن يمسح على العمام له أن يمسح على العمام ولا يشترط, ولا يشترط أن يلبس, أن يلبس العمامة, العمامة على وضوء على لا, يشترط. لا يشترط كما هو كما معلوم في المسح على, <فزح> على الخفين لا, <فزح> لا, لا, لا يشترط هذا ولك أن تمسح, تمسح على, على الناصية, الناصية مقدم رأسي هكذا. هكذا. هكذا ثم تكمن بهما على العمام واختلف العلماء هل لا بد من غسل الرأس جميعها ام يكفي بعضها الراجح انه لا بد ان تمسح على جميع الراس فمن ظن أن الباء في قوله برؤوسكم للتبعيض فقد أدخل على أهل اللغة كما قال العلماء ما ليس يعرفونه إنما الباء للإلساق فامسحوا بوجوه وجوهكم أي المعنى فامسحوا برؤوسكم أي المعنى امسحوا رؤوسكم قوله قوله غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل أصابعهما لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين ولحديث عثمان وفيه ثم غسل كل رجل ثلاثا قوله الترتيب. الترتيب فلا بد أن يكون الوضوء مرتبا. مرتبا فالله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا فلا بد أن تأتي به مرتبا, مرتبا. مرتبا. فالآية تذبرها يا أيها الذين آمنوا, آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذا غسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بعد الغصف, بعد الغصف ذكر المس وبعد المس ذكر زكر الغصف, الغصف فجعل الممسوح الغصف. بين, بين مغسولين, مغسولين. هذا, هذا لا يكون إلا للدلالة إلا على, على الترتيب, الترتيب كما قال, قال العلماء ألعلم. فلاود أن تاتي بالوضوء مرتبا قال ابن عثيمين, عثيمين إدخال الممسوح مغسولين. بين المغسولات وهذا خروج عن مقتضى البلاغة والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة إلا سائدة الترتيب وأما دليل السنة أن جميع الوصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم إما ما ذكره مرتبا ذكر الوضوء مرتبا المولاء فلا بد أن يكون غسل الأعضاء متتابعا فلا يصلح أن تغسل عب ثم تمكث فترة زمنية حتى يجفها العضو ثم تعود وتغسل العضو الذي بعده لا. لا بد أن يكون هناك مولاه الدليل على ذلك أديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصل وفي ظهر قدمه أكرم الله قدر الدرهم لم يصبها الماء جزء من القدم أعلى القدم لم يصبه الماء ماذا فعل النبي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة أمره أن يعيد الوضوء والصلاة, والصلاة. دل ذلك أنه لا بد من المولى قوله شروط صحة الوضوء سبعة قلنا الشر هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدما معنى ذلك أنه إذا عدم الشرط عدم المسوط العلماء أجمعوا أن ستر العورة واستقبال القبلة هذا شرط من شروط صحة الصلاة يعني لا يصح, لا يصح ان صح تصلي صل ابتداء بدون عذ إلى غير, غير, القبلة, غير القبلة لا, لا يصح ذلك صح فمن هذه الشروط لكي تصح الصلاة, الصلاة أن تستقبل الصلاة القبلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته واضح فإذن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة إذا عدم هذا الشرط ولم يستقبل المصلي القبلة إذا حكم الصلاه الصلاه لا تصح اه هذا هي هذه هي الأولى من هذا التعريف وما ما يلزم من وجوده العدم من عدمه قلن اي؟ قلن اي؟ من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم قد قد يتوافر الشرط ويوجد ولا تفعل المسروط له وهي الصلاه فالوضوء شرط صحه الصلاه قد تتوضا ولا تصلي اما اذا عدم الوضوء عدمت الصلاه الشرط الاول لسنو صحه الوضوء انقطاع ما يوجبه يعني, يعني ان طا... انطع... انطع... إيش اللي يجب الوضو أشياء كثيرة يجب الوضو كالحدث الحدث الحدث سنحدث هذا يوجب الوضوء وهناك من اوقات الوضوء اذا فلا يصح, يصح, يصح ان تتوضا وانت وحدثك متتابع يعني وانت تقضي حاجتك لا يصح ان تتوضا فلا بد ينقطع هذا الحدث هذا معنى انقطاع ما يوجب لا بد ان ينقطع الحدث تماما ثم تشرح في الوضوء واضح واضح واضح قوله, قوله الإسلام. الاسلام فالله عز وجل <تصفيق> يقول ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملك وقال الله عز وجل <تصفيق> وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله فبالنفقه كما يقول الشيخ ابن عثيمين نافعها متعد يعني يعود نفعها علي وعلى الغير ومع ذلك لكفرهم بالله عز وجل ما قبل الله عز وجل منهم هذه النفقه فكذلك من باب اولى الصلاه التي نفعها غير متعدي الى الغير انما نفعها عائد عليك انت وكذلك الوضوء فلا ان اسرته ليحبطن عملك قوله النية. النية والنية, والنية لغةً, لغة القصر, القصر والنية لا يشترط فيها, فيها التلفظ فالنية محلها, فالنية محلها القلب. القلب والنية, والنية, والنية تميز, تميز العادة, العادة عن, العبادة عن العبادة فهناك إنسان العبادة ينام, ينام بنية أن يقيم الليل فبهذه النية ينال الأج حتى وإن حيل بينه وبين الصلاة فقد أخذ أجر النية والآخر نام بنية المعصية أن يتقوى على المعصية وغير ذلك فهذا يأخذ وزر أو عليه وزر و و العلماء يقولون عادات اهل, أهل العبادات عادات اهل الغفله عادات وعادات اهل اليقظه عبادات مره اخرى عادات اهل اليقظه اهل الايمان اهل ذكر الرحمن عاداتهم يحولونها إلى عبادة. إلى عبادة كما ذكرنا كما في, في المثال في ينام بنية التقوي, التقوي على قيام الليل فحول هذه العادات إلى عبادة فاجعل حياتك هكذا وكيف حياتك هكذا بذلك تحولها عبادة. عبادة. إلى عبادة أنت تخرج إلى عبادة العش العيش, العيش. العيش. فخصذ فخص بنية. فخص بنية بنية بنية أنك تسعدس على او حتى لا يسألون الناس للحافة ولا يتكففون الناس أبي صلى الله يقول كما في حديث, في حديث سعد بن أبي لما زاره زار عام حجة الوداع وداع وداع من وجع, من وجع فيه, فيه فقال يا رسول الله أنا ذمان ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت قال الثلث قال الثلث والثلث كبير أو كثير, كثير. كثير. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنك إن تذر ورثتك أغنياء, أغنياء خير من أن, أن تذرهم على يتكففون, يتكففون الناس الأن. وقال له حتى اللقمة ما تجعلها في فيمراتك إلا كتب الله عز وجل لك بها أجرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله التمييز فلا بد في من شروط صحة الوضوء التمييز فلا يصح الوضوء من غير المميز فأشبه المزنون أشبه المزنون والذي عرف العلماء المميز بأنه الذي يميز العبادة عن العبادة والذي يعقل السؤال ويرب الجوال قوله الماء الطهور لأن الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث إذن ماء الذي تتوضأ به لا بد يكون ماء طهورا كما بينا في كتاب الجيل قوله إزالة ما يمنع وصوله أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا خلل وقد, وقد, وقد خل بشرط من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله أي وصول الماء إلى زي زيله المنكير ونحو هذه الأشياء قوله سنن الوضوء إثنتى عشرة سنة قوله التسمية من سنن نوضو أن تقول بسم الله مختلف العلماء. العلماء هل هي واجبة, هل هي واجبة؟ أم مستحبة مستحب؟ الراجح أنها مستحبة, مستحبة. وليست, واجبة. وليست واجبة فكل من وصف فكل وضوء النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه التسمير لم يذكر فيه التسمير كل حديث البخاري وحديث مصر وبدو لم يأتي فيها أحد من الرواه بالتسمير فدل انها ليست واجبة والحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء, لا وضوء لمن لم يذكر لا اسم الله, الله عليه عن ضعفه بعض أهل منه, بعض منه, بعض منه, بعض منه قوله لان احنا قلنا ان الاصل الامر الوجوب ما لم تصرفه قرينه وكذلك النهي الاصل فيهن الحرمة. الحرمه خلاص, خلاص. وكذلك النفي, النفي الاصل فيه في يكون نفي نفي صحه, نفي صحة. نفي صحة. نفي صحة. وفي, نفي وفي نفي كمان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هذا نفيه هذا نفي كمان نفي كمان يعني نفي كمال الإيمان هذا مؤمن ناقص الإيمان ولكن حين تأتي قرين تصرف الوجوب الأمر من الوجوب إلى الاستحباب يعني الله عز وجل يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير المكاتبة أن يقول العبد لسيده كاتبني كم ثماني؟ كل ثمانك عشرة آلاف مثال <فتسوى> يقول خلاص كاتبني على العشرة, العشرة ألاف وأنا أعطيها لك يقول اذهب واعمل وسدد ذي العشرة ألاف سدد العشرة ألاف صار, صار حرا وإن لم يسدد, وإن لم يسدد فالمكاتب حر عبد حتى, حتى يسدد ما عليه فظاهر الآية ربنا بيقوله فكاتبوه ظاهرها المجوء ولكن هناك قرينة تصرف الامر من الوجوب إلى الاستحباء وما هي القرينة قرينة أن الأصل المالك أن يتصرف في ماله كيف شاء ما هذا ماله العبد وما ملك ملك إيه لسيد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتم كذلك في آية الدين الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فايه فايه فاكتبوا هذا ظاهره الوجوب يعني لو علقت دي لواحد وما كتبتهوش تا بظاهر هذه الايه ولكن في سياق الايات جاءت القرينه فصارت الوجوب الى الاستفهام إلى أن قال إلى الله, الله عز وجل, عز وجل فإن آمنا بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمنعه أمانة وصرفت هذه, هذه الآية, الآية الأمر من الوجوب إلى الاستخدام قوله, قوله السواك لحدث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لا مرطوم بالسواك مع كل وضوء قوله غسل الوجه حدث عثمان السابق قال فأثرغ على يديه من إنائه فغسى لهما, لهما ثلاث مرات قوله البداعة قبل غسل الوجه بالمغمضة والاستنشار يعني قبل أن تغسل الوجه لابد أن تبدأ بالمغمضة والاستنشار ويا ني حريم بال جالسين حينما يعلمون اولادهم الوضوء فلهم اسوه في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم بينما أراد أثمان أن يعلم, أن يعلم الصحابة, الصحابة رضي الله عنه, عنه, ما, عنه ما, يستحيون ما يستحيون ما يتكبرون, ما يتكبرون قال وأمرهم أن يأتوه, يأتوه بطسط يعني, يعني دلوا, دلوا دل ما يشبه, دل يشبه ما نسميه ما بليه بطشط عندهم خلاص من صفر حتى وصف هذا وصفه أنه من صفري وتوضأ له عمليا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتحرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره صلى الله عليه وسلم قوله المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الأصائق علقيت ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائق تخليل اللحية الكثيفة إذا كانت اللحية كثيفة فيخلي إذا كانت اللحية أقصد كثيفة يخليلها إذا كانت اللحية خفيفة ويرى منها البشر فواجب عليه أن يخلل هذه اللحية حتى يصل الماء إلى البشرة وإذا كان بعضها كفيف وبعضها خفيف خلل وأوصل الماء إلى الخفيف ويكفيه التخليل في الكفيف أما ما استرسل من اللحية فالأولى الأولى, الأولى تخليله وغسله ما استرسل من اللحية, من اللحية, من اللحية من كانت اللحية طويلة, كانت طويلة, طويلة فالأولى, فالأولى أن, أن, أن يعني يغسلها وهذا قول الشفعي رحمة الله عالمين تقديم اليمنى على, على, على اليسرى على اليسرى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عيشة رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمون في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله, كله تبدأ باليمين من بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال في حديث أبو هريرة إذا توضأتم تبدأوا بما يامنكم قوله مجاوزة محل الفرض. حديث أبو هريرة نبي الله عليه وسلم قال, أبي عليه وسلم قال, قال, قال, قال أنه توضع حديث أبي أبو هريرة قال أبو هريرة, أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضع فغسل يده, يده حتى أشرع في, في العضو ورجليه حتى أشرع في الساق يعني <تسخن> تزيد عن محل الفرد محل الفرد ها هنا تزيد يعني جزءاً يسيراً حتى تتأكد أنك جوزت محل الفرد هذا من الفوائل الغسلة الثانية والثالثة قلنا الغسلة هل الأولى تجزئ في الوضوء وجهك مرة واحدة يكفي وقد يكون سنة, يكون سنة. و... والزيادة عن الثانية والثالثة هذا من السنة أيضا ومسألة الإتيان ومسألة التغيير في السنن هذا له فواء يعني قلنا أنك, أنك تغسل وجهك, وجهك مرة. مرة. مرة وحيانا, وحياناً تغسل, تغسل, تغسل مرتان, مرتان. مرتان. وحياناً, وحيانا تغسل, تغسل ثلاثة. ثلاثة لأن كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه, عليه, عليه وسلم ورد, ورد أنه توضى مرة مرة ومرتين وورد أنه توضى ثلاثة فأنت حينما تتوضى كما توضى النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك فبالتالي تكون طبقت سنن النبي صلى الله عليه وسلم تكون حفظت سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أحرى للخشوة حتى ما يكون الأمر مجرد عادة كذلك حينما تستفتح الصلاة وارضع النبي صلى الله عليه وسلم دعية كثيرة فتأتي بهذا مرة وبالآخر مرة مرة أخرى قال دلك الأعضاء أنا عبد الله بن زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِي بثلثي دين. فزعل يذلك براعين قوله الدعاء بعده دعاء بعد, بعد الوضوء ولكن أضف إلى ذلك بالمأثور يعني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وش اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مم. يقول ما من منكم من أحد يتوضع فيسبب الوضوء ويقول اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا واشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد الإمام الترمذي رحمة الله عليه, وقال, عليه, وقال, وقال, عليه وقال, وقال هذه رواية اللهم اجعلني من التوابين, من التوابين واجعلني من المتطهريين هذه رواية, مختلفة. رواية مختلفة. مختلفة. مختلفة نقف هنا وإن شاء الله عز وجل نعم, نعم. احنا قلنا اعذره نسينا المسن هذا في الفرائض قلنا مسح الراس ومنه الاذنان قول النبي صلى الله عليه وسلم ثاني من, من الراس الاذنان من الراس هذا الحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله عليه